هو نداء للمشركين بمكه لما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك دعوته ويملكوه عليهم أو يعطوه من المال ما يرضيه ونحوه فرفض فقالوا تقبل منا ما نعرضه عليك تعبد آلهتنا سنة ونعبد الهك سنة فسكت عنهم فنزلت وقالوا له إن يكن الخير معنا أصبته وإن يكن معك أصبنا وفي الآية قل مع أن مقول القول قد كان يكفي في البلاغ ولكن مجيئها لغاية فما هي قال الفخر الرازي إما لأنهم عابوه صلى الله عليه وسلم في السورة التي قبلها بقولهم إنه أبتر فجاء قوله قل إشعارا بأن الله يرد عن رسوله بهذا الخطاب الذي ينادي عليهم في ناديهم بأثقل الأوصاف عليهم فقال له قل يا أيها الكافرون أو أنه لما كان هذا الخطاب فيه مغايرة المألوف من تخاطبه معهم من أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة وكان فيه من التقريع لهم ومجابهتهم قال له قل اشعارا فيه بأنه مبلغ عن الله ما أمره به وجاءت يا وهي لنداء البعيد لبعدهم في الكفر والعناد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد فيه تكرار في العبارات للتوكيد كتكرار قوله ويل يومئذ للمكذبين في المرسلات وتكرار قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن ونظيره في الشعر أكثر من أن يحصر من ذلك ما أورده القرطبي رحمه الله من قول الشاعر هل لا سألت جموع كندة يوم ولو أين أين وكذا قول الآخر يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير مي من كلها وأكرمة وقول الآخر يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك ان يصرع أخوك تصرع وقول الآخر ألا يسلمي ثم اسلمي ثم تسلمي ثلاث تحيات وإن لم تكلمي وقيل ليس فيه تكرار على أن الجملة الأولى عن الماضي والثانية عن المستقبل وقيل الأولى عن العبادة والثانية عن المعبود وقيل غير ذلك والسوره في الجمله نص على انه صلى الله عليه وسلم لا يعبد معبوده ولا هم عابدون معبوده وقد فسره قوله تعالى فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام على هذا المعنى عند آية يونس تلك وذكر هذه السورة هناك وقد ذكر أيضا في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب جوابا على إشكال في السورة وهو قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فهذا نفي لعبادة كل منهما معبود الآخر مطلقا مع أنه قد آمن بعضهم فيما بعد وعبد ما يعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب عن ذلك بأحد أمرين موجزهما أنها في جنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفارا أو أنها من العام المخصوص فتكون في خصوص من حقت عليهم كلمة ربك انتهى ملخصا وقد ذكر أبو حيان وجها عن الزمخشري أن ما يتعلق بالكفار خاص بالحاضر لأن ما إذا دخلت عزم الفاعل تعينه للحاضر وناقشه أبو حيان بأن ذلك في الغالب لا على سبيل القطع والذي يظهر من سياق السورة قد يشهد لما ذهب إليه الزمخشري وهو أن السورة تتكلم على الجانبين على سبيل المقابلة ولكنها لم تساو في اللفظ بين الطرفين فمن جهة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الجملة الأولى لا أعبد ما تعبدون فالتعبير بالمضارع الدال على الحال أي لا أعبد الآن ما تعبدون الآن بالفعل ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد فعبر عنهم بالسمية وعنه هو بالفعلية أي ولا أنتم متصفون بعبادة ما أعبد الآن وفي الجملة الثانية قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد فعبر عنه بأنه ليس متصفا بعباده ما يعبدون ولا هم عابدون ما يعبده فكان وصفه صلى الله عليه وسلم في الجملتين بوصفين مختلفين بالفعلية تارة وبالجملة الاسمية تارة أخرى فكانت إحداهما لنفي الوصف الثابت والأخرى لنفي حدوثه فيما بعد قوله تعالى لكم دينكم ولي دين هو نظير ما تقدم في سورة يونس من قوله أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل وكقوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وليس في هذا تقريرهم على دينهم الذي هم عليه ولكنه من قبيل التهديد والوعيد كقوله جل وعلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وفي هذه السورة قوله قل يا أيها الكافرون وصف يكفي بأن عبادتهم وديانتهم كفر وقد قال لهم الحق على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا أعبد ما تعبدون لأنها عبادة باطلة أي عبادة الكفار ثم بعد ذلك إن أبيتم إلا هي فلكم دينكم ولي دين قال صاحب التتمة أثابه الله تنبيه في هذه السورة منهج إصلاحي وهو عدم قبول أنصاف الحلول وعدم صلاحيتها لأن ما عرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين فجاء الرد حاسما زاجرا بشدة لأن فيه أي فيما عرضوه مساواة للباطل بالحق وفيه تعليق للإشكال وفيه تقرير الباطل ان هو وافقهم ولو لحظة واحدة وقد تعد هذه السورة مميزة وفاصلة بين الطرفين ونهاية للمهادنة وبداية للمجابهة وقد قالوا إن ذلك بناء على ما أمره الله به في السورة قبلها من قوله إن أعطيناك الكوثر أي وإن كنت أنت وصحبك قلة فإن معك الخير الكثير ولمجيء قل لما فيها من إشعار بأنك مبلغ عن الله وهو الذي ينصرك ولذا جاء بعدها حالا سورة النصر وبعد سورة النصر تباب العدو في قوله تبت يدا أبي لهب وهذا في غاية الوضوح ولله الحمد أيها المستمعون الكرام كان هذا مقدار لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته